فلينظر ا ل إ ن س ا ن مم ا خلق خلق م ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إ ن ه على رجعه لقادر يوم ت ب ل ى السرائر فما له من قوه ة فما ل ولا ناصر و ا ل س م و ع ه ا ل ر ن ا ت ا ل ص د ع إنه ل ق و ل ف ص ل و م ا هو ب ا ل ه ز ل إ ن ه م ي ك ك ي ي د و ن د ا ف م ه ل ا ل ك ا ف ر ي ن أ م ه ل ه ا ل ح ي د ا